على ذاك الطريق اللي يسمونه غرام احباب وطت رجلي على دربه ولادري وش نوع فيني تبعته لاخر دروبه لين ان القمر قد غاب تعب قلبي ولا تعبت مسافات توديني لقيت الليلة هالجردة هدب وظل وسما واعشاب بعد ذاك الظلام اللي يتوهني عناويني صدفتك معجبه فيني ويا ليت الغرام اعجاب وتراك انتي الهنوف اللي هقيتك تستحقيني عطيتك عشق من قلبي وسلمت الغلاش رقاب وغيرك يحترق قلبه ولا يقدر يحاكيني عطيتش عشق من قلبي وسلمت الغلاط شرقاب وغيرت يحترق قلبه ولا يقدر يحاكيني أنا قبلك صدفت عيون لكن ويش جاب الجاب ترى كل العيون اللي لقتني ما تكفيني رماني حطي العافر عليك وجيت لك طلاب ولنتي اللي عشقتيني ولنتي اللي عتبتيني تعالي ورحمي ذاك الخفوق المولع المرتاب مهو بلجلي عشان الله يجازيك ويجازيني تعدي في سما عشقي ولو عشقي خراب وصوني بالهوى نفسك قبل انتي تصونيني وشيليني على مثلش خفوق بارئ منصاب ومن فوق الغرام العذب شيليني وحطيني ولا منك حقيتيني شجاع وما يطيق إهاب لك لجبلهوى والله مثل منتي حقيتيني أنا ممشي ورا غيرك ولو ونه يطق الباب وترى عيب علي طعن ولو كثرت سكاكيني زهود ما يطيق الدم لا داين ولا طلاب شجاع وعارف نفسي وظن انك تعرفيني غيور ما عرف تضحك مع الغدر ودعصابه بعيوني الثنتين قبل انك تخونيني ولا شد الغرام مثل خفوقي بين ناب وناب الفرقن تكسر ضلوعي ولا عشقني يوطيني انا رجل ولي غيره وذا شفت الهوى كذاب تثور بقلبي الفزعه ولا تهدى شياطيني انا رجل ولي غيره واذا شفت الهوى كذاب تثور بقلبي الفزعه ولا تهدى شياطيني سؤالك لو يزعزع بي كياني ما قبلت اعتاب اجي لتوصلك نفس السؤال اللي سالتيني عن العشق القديم ابواب وتكفيها كثير ابواب بعد ذاك الحبيب اللي يعني وانخدع فيني ابي عشره حسب له كل نظرات العيون حساب وبقلب على قلبي وبيدين على ديني وبيكلمة عهد توفي ولا تخلف بدون اسباب وبمنك قبل لا انت تصد توديني وبضرب على العدال صعب ومتعب وغلاب وبي نفس الطريقة الصعب يبعدهم ويدنيني ترى لولا الدروب عيون ودموع العيون اهداف حشى ما تنزل الدمع هالغيرج لو تركتيني انا اول من عرفت كيف اخونه توي صغير وشاب وبي منك مدام شعرفتيني تحديني مدام اني تشفي طريق اسمه غرام احباب دخيل الله وبعد الله دخيلك لا تخليني مدام اني لقيتك في طريق اسمه غرام احباب دخيل الله وبعد الله دخيلك لا تخليني مدام, الله الله لا تخليني مدام كل من يحيا على وجه التراب تراب عساه انسانيه الدنيا مدام انتي بتموتي